بسم الله الرحمن الرحيم تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان عربيا لعلكم تعقلون إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم تَعْقِلُونَ <تصفيق> لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبتى إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذ قال يوسف لابيه يا أبتي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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين اذ قال يوسف لابيه يا أبت اني رايت احد عشر كوكبا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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل كما اتمها على أبويك من قبل ابراهيم ويسحاق ان ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل كما أتمها على إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على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 أبانا لفي طلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم, لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبه وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كنتم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُرْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرُسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي يذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب واخاف الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجبل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 وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على قميصه بدم قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبّون جميل فصبّون جميل والله المستعان على ما تصفون وجاو على قميصه بدم قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء على قميصه بدمين قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء على قميصه قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاو على قميصه بدم قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل زولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهد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 وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه, أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولمّا بلغ أشده أتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين ولمّا بلغ أشده أتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك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 انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يخلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يخلح الظالمون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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أغرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أغوى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء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 اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قال إنه من كيدك. إن كيدك عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك. قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قال من إن كيدك عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك, واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن السكينم وقالت خرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله, وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فلما سمعت في مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشر لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت في مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينهن أكبرنهم وقطعن أيديهن وقلنا حاشل لله وقلنا حاشل الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا الا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا الا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الا ملك كريم فلما سمعت في مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشر لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا من هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن لي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ولا وليكونا من الصاغرين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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم هو فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهم هو هو لَهُ كيدهم إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربهم فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنهم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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه اذكرني عنه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسين وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك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 وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر أُخْرِجَ يَا بِسَات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِذْ كُنْتُمْ تعبون. قَالُوا أَضْغَاثُ أحلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويني فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وَاُخْرَى يَبِسَات لَعَلِّي أَرْجِعُ إلى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تأكلون. ثم يأتي من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 لا ربي كفاسال فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها قالوا إلى أهلهم لعلهم وقال لفتيالي جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها،, لعلهم يعرفونها إذا قالوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم وقال جعلوا ضياعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا عَلِمْنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لْحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 لَتَأْتُنَّ بِهِ إلَّا أَيُّهَا الَّذِينَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتُوهُ مَوْثُقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي يَلَا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم إن الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء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 إن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ من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 ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء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 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وَعَلَيْهِ فليتوكل المتوكلون قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وما أُغْنِي عنكم من الله من شيء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 فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازٍ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيَّرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَ يُجَاءَ أَبِيهِ حِمْلٌ بَعِيدٌ وَلِمَ يُجَاءَ غير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء ان كنتم كاذبين قالوا جزاء في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه ذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان يشاء في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أخذ عَلَيْكُمْ موثقا مِنَ اللَّهِ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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 وأعلم من الله ما لا تعلمون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سَفَعَ عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَضِيرٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إلى الله.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 على يوسف وبيضت عيناه, من الحزن. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا فَعَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إلى الله.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 قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَاءُ وَأَهْلَنَا الضُّوَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَدًا فَأُوفِلَنَا الْكِيلَ وَتُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إذْ أَلْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِن ترجمة <تصفيق> يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قديماً من الله علينا. إنه من يتق يصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس ولا تيأس لروح الله إنه لا ييأس لروح الله إلا القوم الكافر فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما سنا واهلنا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا, ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَى وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَّةٍ فَأُفِلَ لَنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ بِيُوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَرْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا أإنك محمد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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضوء وجئنا ببضاعه مزجاه فاغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضوء وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون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 قالوا تَالَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَالَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَالَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن الله علينا وإن كنا لخاطئين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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا ريح يوسف لا يوسف لولا ان تفندون اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا ريح, ريح يوسف لولا لا ريح يوسف ان تفن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 إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف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 أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاهم على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أنجى البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني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 قال سوف أستغفر لكم ربي قال لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال وقال دخلوا مصر إن شاء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 فآقر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فآقر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الْآخِرَةِ خير للذين اتقوا افلا تعقلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقبون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى إذا استيقسوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمن